ياثم سنثيس مثيل اكتب لي بوسان اون دي مسلاير يعني الشياطين يعني يعني العالم من السن اذا نقرا قبل السن ومدال اذا قاني السن باللي العالم اللي جنون يعني دوني سن, سن ماشي ام سن بنزم اكن دراند الملائكه اذا قاني السن باللي أكن وخلق قد الملائكه كنور يسو خلق قد امدن جولك او يدي الشياطين راه الجنون سو خلق يعني قسمس اكا أي غير يتوص من يعني اللي الجنونية المند خطرش وتن وتنضررها وتنسك كذاها، مدام فرن غفل يعني وبندم وتيسمو قلرا وتيضررها يعني الجنونك يعني فرن أصلح، يندر ربيان صبحانغ يطلع تنجد النعنق تزداد من الند يعني بلي نثني يعني الشيطان انت تردا في الجنون القوي نثني الزرنكونيد يعني جوين كره الزرمر اخون وين سي منون كره الزرمر نثني الزرنكويد انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونها لكن ذاني سن باللي الوصل خلقيت السن ام ختي خلق سبحانه عندما كنت يخبر ربينا سبحانه يخلق تيد قثمس قثمس كنت يسفقنا ربينا سبحانه قواطاس اللايات قتين قيد النار كذن دي كانا كان ردنا كن وين خلان اللايات امين يسئد النار ربينا سبحانه والجانا خلقناه من قبل من نار السمو اكا يسفقنا ربينا سبحانه بلين الجنون اكين اتواخ القند يعنى قثمس وخلق الجهنة من مارج من النار أمزون مارجة من نار أمزون أنطف زمن خلان يعني الطرفة كان أنطف يعني إذي سناغ خلان ثم سنين إذي سرغاين ستقس إذي خلق ربي سبحانه يعني, يعني الجن أمزون ويسبق ند الإمام يعني هو المسلم فيلسلا الرحمن فيلس الرحمن ربيان فيون في حاجة تيجي صعب دي مثلنا عايشان يمد نعي ندش عن اللي فين فيلس ربيان فلس في ربيان فلس الملائكة من نور الملائكة النور وخلق الجن وخلق الجن من مارج من نار ولكن يعني هو يكون هناك من يكون هناك من يكون يعني من وين يقلني من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من من من يعني إمارات التمسن تتخلق سيون وازالك نقارن أمزون ذا برخيان في ريحة تاس تاس ذوين أكن دا غن إدي توخلق ابنه ذم يعني أكن ديناه ربي يعني يخلق أدم قوينيون دي وصف قوة خيال أكن يتحصان أكن غاية ثلاثة يعني سين بليل الجنون لاصن نصن ويرناه نثني توخى القند وقفل الفناذين سوى طاسي سوى السن هذا غاعد لنا نتصي إدنا سوى طاسي القرون يعني ماشي ذينا راس قضع عكا لكن رب ربينا سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبله من نار السموم يعني سبقنا تبلينا الجنون توخى القند وقفل الفناذين ك و ود ونشتاكي ان شو كان اكنر نوصف هذ الناس على قروننا باش شون صار الدليل ولا شو كان حصى بلي نتوخى القدوه قبلنا بندم ويرنا ان السن بلي الخلق انسى يعني صوراً صن خاطرش لاني قديك صوراً أمزون فيني غجني وقت وخذم سويه دوياً نغمه إلى قني سين إلى قني أنسين باللي نصفع يعني كني بنذمر يور عندنا رتدي والصف الصيفان يقفنن ورسعنا لكن قارن الدليل ألمان أي أي مي ليس في القرآن الكريم نغ السنة ولذا قالوا ليه باللي نكني لكن الدنيا وربنا سبحانه يند ولقد ذرأن لجهنم كثيرا من الجن والإمس يعني يند لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بل هم أفضل. يمدس بجانب اللي هو يعني خلق دي جهنم اين ريع رياتكش من اين كنقارن رياتكش انت سيمنس عطاس يجنيو و عطاس كيمدنن سالو لا و نورس ميز لا رانغ خشان لا نورس سالا لنورس كدنا ريسن سانتم الزوغينورس لناريسن ذا شو و كيغانزون المال حي و جدغا عدان ليانين عدان وشتنيا اي هنا يسبق نضرب بيان بلي غجنون صح سالا ونس عللن سانتم الزوغين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 ذوين ريف ريف الصفر بين يعني الحق يعني صفة الجنون ليش وكلو كنيه إن قديسين ومدان بالله ونزميلان عنين ثاني اللهس وهدس يعني أين سر سيف الجنبلي ذا نشتني عليك صح ذا نشتني يعني يل أين رد الضرر إلى قتيل صنط وصل المضطر تحسيط وصغير وسوفيط أكن لعن جوالة ربيع سبحانه هذا هو فيحن النبيان في لسات ربيع ذا ليس فصحلوثني اسمو السنسك زي في النهر الجنون ولن يعني غادي ابن عبد البر يعني نزون يعني وين راي لين في يعني السور الصحن جن ريحاني نرى قام يعني المارد وين ريلين يعدى وفريض يعني اسم من ويسعى يعني قالو الصان تسمين وي الشر ويسعى على يعني ويسعى الشيطان زويني ديسقني يعني قول شي في حمن فيان في سبع ربي والسلاميس اي ميغي دي الصنف تي يعني يتفرفير يعني والصنف يعني الققرن تسيني غلخلا ام يقجان او صنفك دا, دا غن يعني امزون زغني خا من وبقالنا اك دا يعني وامزونت زواجي غا شوف كان الى قدي سن ومدان بلي اني سن بلي جنو ناكي زيني قال لنا نصح وانقرر ولاش خاطر شحال يوين ولكنها تتمكن يهضر ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من يعني تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان الجنون الكريم يعني كانت قارن الجنون ويسلق ندام خيط في الخيطة السن ويقعنا نقول لحد يتينس ويقعنا نقول لهم بل يجب أن يقول لهم ويقعنا نقول لهم ويقول لهم يتيني نقول لهم كما نريسين ومدان وفي ماليس ويقعنا نريس الخدمة يعني كانت قارن ثموسنيا أسخذ من العالم خاطرش تصح يزمر يونكلي نعم الشيخ لأن كل هاي مسنون ندب اللي نشتكيه وري اللعنة أصلاً ما يلاخون من غرس زرعين لعنة نعوض الصوت مرة الغرس مع الناس وري اللعنة أكا ويلان الأديان جرى يعرف بنظم يعني باللي عن الجنون ديني خلق ربي سبحانه سيمينس من ندب أكندي يساق يطلع يجز الايه الكريمه تدرا يجز كان بي في صورت من الجن كصوا ثلاث صورت من الجن ينذر رب سبحانه قل قل اوحي نفر من الجن حتى من في رسل ربها هذا ليس حتى يحاسب رب يعني يعني نفس الله هو أوليد من وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهاقا يمكن أن أذكره كأنك لا يأثى سألت أن نستفقن بإذن أن يقول الله في الصحة وإذن أن نبيان فلساس وربيان الإسلاميس يستفقن بإذن أن نشتكي الله في الصحة وإذن أن الصعود منتصي منس باليان يسعي سن وإيمانه يهضم بايجارسون. ولكن لغنت السلام يسعي مثلث. ثوين ولا تقول لي ماري قيم. هذا أنا اللي نتاع بلي يعني قنيشتاكين غادي لي يعني ما راهش راه نوع هذا يعني وقجون يعني يصر انت سانسي مانيس الشيطان اماري الشيطان قيمة الحديث أنا يعني رك قرني يعني وكم قانون يزيده؟ يزيد؟ مريقي ما كنديس أي صدق؟ أكاد معناتس خو ناس خاطر الملك يعني غير يزيدني يزرع الملك ما يلا مرت سليم ساروا وكم قرن بغيو الحدث شو؟ لقد يعني قد سمي بالله من الشيطان الرجيم أي خاطر شي الشيطان أكندي الصوت جابر بن عبد الله فلاس قوانر بين عمد النعم، يمرد سمي يعني هو موجون السيلف نقي هو يحشدون نقي غداء كنقارن السرعون يكون غير يعني متسمم خطر الزران أين أورث الزراعة مع الناس الزران لجنون النعم، فولمي يا مخ لوثني الزران تنوكن يصير دانن أورث الزراعة ماشي مع الناس يميل أورث الزراعة. يعني هو ما يناظر يسمعين أكستسند مادام يدري هو ربنا كان يدقع، مادام أشجحنا نبيعن فيلسفة ربنا المسلمين، لكن ده عني يدري تيد، ونبيعن كان كان سوق الصح، تيدس عين لكن دينا. دينان ربي سبحانه، وما ينطق عن الهوى.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 فلسات صربيان السلاميس هي في ذرس والاصل والدني فكان القرن يعني العالم من الملكيس العالم عالم الجنون أكاد ذواتس أكن ذا غني سيدي خبر وشبيح من الفلسات صربيان السلاميس ثقائي في نس غفايا يعني يقعدنان الجنون إمي عندي سيس قنبلة يعني سوين سيتي وصف سوينز كان فوين فيتي <تصفيق> دخلك إلمني باين فيتي من سيتي يعني خلف عن ولا يعني يعني مكان ونوتنعرض صح زوارن أمداً غير نير، ولدي يعني ما بدو يكير غير يعني الوصف، الوصف نفنظم نعتيز إكم ن نتحي ونحكى، اي فكيتي نص نشتكي لك اللي من داك يعني الشيطان كي يتزلل جبنا زم كم بقاناك زوره ني من من يعني, يعني ذاين رديس في جنن القوة عمزون يعني ذاين جيت وذن جيت للقوة لكن ذاين هي ذاين من نيض ذاين جاريس في جنن أن داين إقلام الضعف ولجنونة كيف؟ يعني مرض من الشيطان أرز أرز ميرنر عن سحق <تصفيق> يعني الجنون أرز ميرنر يعني عند فند وتقلفن غف في مدانين العاليه أين قرنكين الصالحين أكا إني صرب بنسحبانم إن عباد ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلة أكا وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة أكن دغل هو منها في شك إذا من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك يعني نقول ما يعني, يعني عن المؤمن يعني المعنى في الناس يغفل إيه المؤمني لقد توب و لقد استرجع و لقد أدى استغفار لكن ذان و السين يعني الشيطان يسوقه ذ ج يعني جمدنا العالم صالح نرى إلين مقوى الإيمان يصبح لكن و هذا يسوقه ذ السين و يرجل ذ السين أكيد يسوقه ذ السين و يرنا و يرجل لكن يعيد الحديث يمينلي سغند وسيحن فيون لسس ربي تصنميس يسيدنا عمر امي الشيطان يتو كذا عمر تديغا هي لاكن نقارن اماري الحوم سيدنا عمر في لا الشيطان هذ يوخرها يسخر سليمان في السلاطة الربعان السلامي إلا قنسين ويرنا ورزم يرنرى الى... المعجزات ورزم يرنرى اي... يعني أسنى السنه على ربنا ورزم يرنرى وما كان أداوين المعجزات ورزم يرنرى الى يلا اكني... قد يسين بنظم أكن ذا غن وزميره راه غتوين يعني راه الشيطان وزميره راه غتتوسط الصفات نيلوبيان لاصطربيان من بونشتاكي اما راه ولا واش حنا نفيان لاصطربيان السلامي يعني يجرك لمنان الشيطان ازميره دي تتوسط الصفات ولكن وزميره راه غادي في نفيان لاصطربيان السلامي إذا كنت أشترك اسمه من ذلك السلسة الربيعة والسلامية إنه اسم من رأى لي فإني أنا هو يعني أين يظران؟ يقولون ذلك خاطر الشيطان فإنه ليس للشيطان أن يتمثل به أكى إذا أدي سن يا من الجنون ورزمير نان غازكن ناغاز ينه زغري وذا الدين اي يعني, يعني نافي لسان الحدود اكن داغن وزميرنا راه اد الدين كربورت خاطرش تكوانا المتوالين اريد لعنده بورت ود سمين انا دونت شي دراع ودي سمين يغ يعني غنجنون الشياطين ورسل لينا راه بورت سو درا نغيت سوات وسنا في الناس هكا والولين دير لي من فشو تدي خلقها ربي سبحانه الجنون هكا أتوالي ما من بوشون أي غري تدي خلق. ما يلي خلقي تدك لك الذي يسويه في تدي يخلقه المعنى في تدي يفكر أردنيس إيهو يذنو ثنيه تسيلاً أكلي تايلاً في اللسن أي نيقه وجفه ربين غرف يمداناً خلقتي ديوني تديون يسويه إكس وان إقراءات إلمن دك ذنبك تولا لا اللي قال لينا سبحانه وما خلقت الجن ليعبدون إيه يخلق ربنا الجنون اكو زين دال من ذكر رفع سبحانه ولم ينلقات سسنين ان اشتكين يا يتمتن ويذني سكين قال اشتكيم ويوجب في اللسان إمرن وليان بليه دينب كثير الشيخ ربنا ثن قرن بليه يتعتيل لجنون سميس ونطن سواخ القنسمس أناخ يعني أرأس أحسن أرفع زن إلى ثبنا ويدنا غذيل في السن يعرت سطس إلى قنيسين بالله ربنا سبحانه انه تدي خلاقاككين ويغنى بالله انشتا انوالي ويا ذنبان غسمي لو تسوى خلق قد قوكا لو كانت, لو كانت قرحة زمرت, قرحة زمرت ماشي مع ناس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 ولكن يجب ان تكون افضل <سؤال> من اجل <سؤال> ان تكون كان من اجل <سؤال> ان تكون افضل <سؤال> من اجل <سؤال> ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من من من قولي دي دي سر ربنا عفسدنا موسى فيلسن <تصفيق> سب سربان إسلامي إيه عن وليان غير لا يتأكد في الجنة يا معشر الجن والانس ألم يأتيكم رسل منكم أي أي جم ون أي مدن ما يلمر دسين الرغوان إمشي عن ربنا سبحانه إمشي عن ايه هذا الصح <سؤال> مش جعلنا نربيها ايش جاي تيد اروقم دنن ويدر جنون سكين في غيرنا سكين اكن دغن يعني يعني او يجي ويكند كنديج اكملان انوالا تصوره سكني وندنا تصوره الجن ونوتين سيما من, من سن اين اسلام صغور سيدنا محمد فلست ربينا السلاميس لان الناس يجب نتيد يعني ان الناس يجب ان نتعلموا ان الناس يجب ان نتعلموا ان الناس يجب ان نتعلموا ان الله يجب ان نتعلموا ان نتعلموا ان نتعلموا ان الله يجب ان نتعلموا ان الله يجب ان نتعلموا ان الله يجب ان نتعلموا ان الله يجب ان أكا أي مرانيسين بلي اون ولاد إجد... اي قال لي إكذعونا لنا الخير الخدمة للخير ولن تجد ما يظنين أكن ذا غم الفساد يعني الفساد نخسر سدرة من صارب كذن طلامن ضوافص أي خدم ويرناه يظنون ما إلا ماشي ينزل اسمه في كامرة بيه وتيه كذن يضوي خير يلويني قلان يسوارا وفايا وغادي يقسنيك بويد لكن ما يعني سنفوثا لدرجة يعني تمكنت ناقو الزاد ولما نشتكير ويد أكنيس عن يعني تيمكني المراتب كسلاح ويد الأفساد أكذا نوثني <تصفيق> زمرنا ذا مننا زمرنا تكفران وربينا سبحانه يسبقنا بالليغ وين راي يعني راي كفران ذا السن يهجيس لعصافه مقرآة ذا شو كان أنواليغ بالليغ يعني الجنون غرسا ذي مدانا يتنادي يتعذوي السيك ذيك نير الجنون كراهان تسلس <تصفيق> من جمدانا وتسكن يعني وكثير أم أمكر سويا أن دمرت دون سكنتك موفى أن دمرت رس يعني رس جنت تقدر تجلس الضعيف ويرنّ أمزون تودا مسني اسمين نع وربنا سبحانه إبريس نيس إلى قطش ضد أدم إذا جرى إبريس يس يس إمي تسمى نكينة في من سرغي والست أكن قارنك أيه يا رب يسححنوم جو سنغى ولم بلغى ذوي نسيان صان يصفغن يثنسي نس يصفغن طاعنس أيه إن يسمشي بني جو كلن في غيميت قل جنس زوين أكن ذغن أري فغن أريت وبرق الرحمس أكن ذغن رب يسححنوم الله <تصفيق> لا مدشون في الزرع سبحانه مدشون يعني يخدم الشيطان مدشون يخدم الجنود إما الشيطان الشيطان كينغ الإيطالي يمكن يعني خلينا نقول فيسد ذي ال كم قال خييم أمزون وين رين وعرض دك سن ويفسد دك سن ويسخرف دك من خطرس غزل لكنه كنتك كنت كي إن ربنا سبحانه يحذر يوصى بالله عز وجل الشيطان كينغ دريانيز يعني الشيطان ذا ذو النون حضرته وتسخذم حضرت يعني أو كن او كوني ي كن يديسغلين ق ق ق كمأوزنا بقام يعني كل ما عاصينا كجنود أتن بلق أتسين بالذئذ ذو النون وعلمت وسكرت وجمت ذئذ ذو ألمع ذس جرات جد دونيد خطرش يعار التصتص وين الشيطان في عالم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 و يبنون إمرن ضرب للين الشياطين، ذا شو يديسوا ينن السن أيهمة الجنون، إمردني نينغ ذا شو يديسوا ين؟ أكين يعني الأهداف للشياطين، دي دي إلا دينيك قررن، إلا دينيك قررن، ونجبادن إلى قد سينم للين الشيطان الغرضي يسوي الهمينس. يفكات ويسخذان ألا لن إجلان جريبا سنس إلا من دا كناري غير إمدانا جتمس أكندينا ربيع يدعو ليكونوا من أصحاب السعيد أمزوني غرساً أمزوني سخذماساً أمزوني تسوي من دا كناريتي يعني اللبل يعني طال يسكن على اللبل مش يعترض ما يلاقيه دي في <تصفيق> نظم الشرك من ثلاثين الشرك ذا ربين سبحانه وتحصى ليث مثلا باللغة ربين يوم ريكم تتسوحيد يعني إلا يود عبدتي واحدين وحدتي واحدين نكينا يوكلها للعبادة ماكين ويرنغ وقالنا تعلم شرك ذي ذا ربين ورغ اي وي راسي علن الشريك اكيا ام سيزورنا غبليك يعني ما بالله بلي نقشركن الشرك الشرك ذا بلي ان الله لا يغفر ان يشرك به اكي لكن لا كيز اكيام رسل الكفر الدين أكفر صرب يكسب ان والي قطس لا غير سيوت اکناره تی سنار دشوند دشزال دشوند تج ماه. امکی گوارش شیطانه که حاضر حاضر اکی سخدم. امیک دین نعر بیند که مثل شیطان آموزن شیطان. اما تمیتیان شیطان امیک ناقی بنده مکفر. امیک مکفر بنده منیر. امیک شیطان اقلین تفرغش. او یار نعمت کین توجا غربی و ضع غربی. تو نم This net, and he will and then and then the شيطان إيه لي غير الى قدتوا لي بلي غنيمو ويزمران اكني غير السوا عند غراته بذمت امر ديك الصوض أمر ديك الزمرت يقيت يخدم يحصل بلي نمد لو كان دير سينين عابتيين راه حصول بلي غدايين الكفر كبلن ذلجاليب بلن ذا الشو ما كيستتخدم امزون التيتق قني فنيا سن وفريض السن ولكن